ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبوال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جاء من السماء مَاءٌ آتَيْنَاكُم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون نَّبَاتٍ مُّخْتَلِفٍ أَثْوَانُهُ مُتَرَاكِبَةٌ وَمِنَ السَّمَاءِ يُنَزِّلُ مَآءً فَأُخْرِجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ وَمِنَ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 وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّا أَزَلَ رَبُّكُم قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ ما يَزِرُونَ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 أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمين فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فادخلوا أبواب جهنم ما خالدين فيها فلبيئ سماث والمتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرًا للذين أحسنوا حسنة ولدا والآخرة خير ولنعم دار المتقين جنة وعدني يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاؤون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوافه الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم دخل الجنة بما كنتم تعملون هل يوم أمر ربك كذالك فعل الذين من قبلهم وما ظلموه الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحق بهم ما كانوا به يستهزئون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 فهل على الرسل إلا البلاء والربين؟ ولا قد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله وجدنا في الطوّ ف من هدى الله و من حقت عليه الضلالة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 الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا موحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبور وأن نزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْصِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابَ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ أو يأخذهم في تقلبهم فما هو بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا, أو يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفئوا ظلاله عن اليمين والشمال إلى سجده لله وهم داخلون وللله يسجد ما في السماوات وما في الأرض وللله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دار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 وَلَهُ ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله وشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفوا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون فاسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون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 فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف آسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون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 لا إِلَّا لَتُبَينَ لَهُمُ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاوَاتِ مَا أَنفَقَ أَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إن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 يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآهة لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم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 سواء أَفَبِنَعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُم مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَتُوهُ وَرَزَقَكُم مِنَ الطَّيِّبَاتِ افَبِالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا ما لا يملك لهم من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضِبُوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء وما رزقناه من نار رزقاً حسناً ومن رزقناه من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 وهو كالن على مولاه وهو كالن على مولاه اينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله ويب السماوات والأرض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 فلا يؤذن للذين كفوا ولاهم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم فلا يخفف عنهم ولاهم ينظرون فإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا الذين كنا ندعوا من دونك فألقوا إليهم القول إن يَكُم لَكَاذِبُونَ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَظَلَّعَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ وَيَوْمَ نَبَعْثُ فِي كُلِّ أُمْمَةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبِيانًا لِكُلِّ شَيْئٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وبشرى Allah يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذِي القربى وينهى عَنِ الفحشاء والمُنكر والبغي يعظُكُم لَعَلَّكُم تذكَّرونَ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 ما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدموا بعد ثعوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم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 وَإِذَا بَدَلْنَا آيَةً مَا كَانَ آيَتِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرِيٌّ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قلنا زلَهُ روحُ القدُسِ بربك بالحق ليُثبِّتَ الَّذينَ آمَنوا وَدَوَوا وَبُشْرَى لِالمُسْلِمِينَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولونَ إِنَّمَا يُعْلِمُ الْبَشَرُ لسانُ الَّذينَ يُلْحِذونَ إلَيْهِ أَعْجَمِي وَهَذَا لِسانٌ عَرَبِيٌّ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 وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَوَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ فَكَفَرَتْ بِنِعْمَةِ اللَّهِ الله اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ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 مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ وَغَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ولا تقولوا لما تصفوا السانتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتوا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفيحون متاع قليل ولهم عذاب اليم وعلى الذين وما هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظليون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا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 إن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أدعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والمعضت الحسنة وجادلوا بالتي هي أحسن إن